يا, يا ارحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسات وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه غوثاه مما قد طرى غوثاه, غوثاه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 أدرك بالعطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه مما جنته يداه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك كنادم ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه مستوفرا مما جنته يداه مال الضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا ربنا فسع عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا وداه وارح مما قد عنا وداه ما للضعيف اذا ألمت كربة الا الدعاء الله يا الله يا ربنا نفس عن عبيدك كربه وارح مما قد عنى ودهاه ما للضعيف اذا المت كربه الا الدعاء الله يا الله يارب نفس عن عبيدك كربه وارح مما قد عنى ودهاه يا ربي إلى الرجوع إليك يا رب أنا متأسف وأنت رب غفور رضي الله فاطر رؤوف يا رحمة رحمة يا ربي إلى الرجوع إليك يا رب أنا متأسف I'll be your man, my